يا أهل قرية استقع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فيها جدارا يريد أي يقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء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 ما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك.